وزوجناه بحول النعين والذين آمنوا واتبعتهم درييتهم بإيمان الحقنا بهم درييتهم الحقنا بهم درييتهم وما ألتناهم من عملهم 116. كل مرء بما كسب رهين 117. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لهم. فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون نا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعو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 املهم سلم يستمعون فيه هل يأتي مستمع بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم قالون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفرواهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عباد ما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 نَكَ بِأَعْيُنِنَا وَتَبْحِح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَكُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَتَبْحِحُ وَإِذْ